طيف من العطش ظمان فرفريدنا يا شيعة امي يا طيف لي وش جنوا سواها بللهن شذكوا بقطره مي صار بضمائلكم إن شاء لكم مقصدكم إلي اخذوا مني عبد الله رو عطش جبده رجعوا بيا آخر أمال آخر ملام من بعد ما يلفع كلام مين يسقي الورد يا دمع لا يروي سقيته من عيني لا يذبل من الحرم دم قب من الموت جارع ا تم ب مشاعركم والعطش بنا توزعوا بني لا هذا الطفل لك والنهر عندي روى تبيدي کنسه سها سوو لا بس نظره من قلبه بها رحمه ودي طفت جمر كبدا ويلي طيب عذب من الماي دمعت الام لاكته على خدك مارضتوني هذا عبد الله دريت من جد الله لا يسامحكم بالسهم يا حات ذبحتها الورده شنه العذى غزيرة ما تبرى لا يدري الزنم من راح وانا رايح الجام تعبد ابن أحرام دمك لسي متوجه بيدي علاته ولا هوت قطره ويه الشكاية في دمه قلبي يبعثه رسالة للزهرة اروي الطفل كسلحاني ظل اجرو غزير مات تبره لا, لا يدري السهم من را وين رايح كان تعب دمنا حره دم مالسمة ما توجه بيدي علات ولا خوت قطرة والشكاية في دم قلبي يبعثها رسالة punya